بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا تسقى من عين آمية ليس لهم طعام إلا من ضريق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 علينا حسابهم